بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصل الكلام في كفارة محظورات الإحرام هل تثبت الكفارة في مال الصبي أو في مال الولي والكلام في مقامين الأول الكلام في مقتبل قاعدته والثاني الكلام في الأدلة التي أقيمت. بإنباك عدم مطالبة الصبي بالكفارات في ماله أما بالنسبة للمقام الاول الأول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 به ويلاحظ عليه أنه كل المكان بين كون الوليد مأموراً للإحجاج وانتسابي تروك الإحرام إلي لأن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 الوجه الثاني بما انه بناء على كونه على الوليد فهي حصلت كونها على تقصير الولي ولو فرج عن عبد الله لا على لا هي على الولي لا الكفاره لا لو سلمنا انها على الوليد فالوجه لم يثبت انها على الوليد مطلقا في صورة تقصير الولي بل كلام أما مطلق حسب الداعي يعني, يعني هل هي على الولي أم على الصغير ايه هو الداعي هذا من يعني حتى بناء على الولي. الوجه الثاني لا وجه الثاني لا لا لا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 وإن قتل صيدان فعلى أَبِيهِ ظاهر التفريع أي تفريع تفارة الصيد على أمر الولي بالوقاية أن لا خصوصية لكفارة الصيد حتى لم يقوم الولي بوقاية الصبي فحين إن تثبت الكفارة عليه فحين إن مالي على الولي لأنه ولل عليه على الولي مو عليه على الصبي على الولي ويلاحظ عليه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 مُقتَبَ القاعدة يعني حتى لو كان محرمًا يا <تصفيق> محرمًا ده الشيء يتعال لحبة هو إذا هو الشيء نعم، أنا أقول المحرمه جديد <تصفيق> طفاً <طب طب> من, <تصفيق> من الأقفاء <تصفيق> خلينا نحكي بالحرم الوضعيّة مثلاً على الطرف ولكن بنقامه لا عليه حكم شرعيّة الفرّة الوضعيّة شنو يعني؟ يعني مُقتَبَ لم يؤدّع على سبيل المثال متعة الحالي فتحرم عليه النساء وابعاً لكن ليس من جانب فقه الشرع لا تعمله بخلاف لم من خلاف الكبير ما إذا اذا لم ياتي بمتن حجبه ف اذا اخلل باكام الحال فادم اهم اظن نعرض عليه طب هذا لو هنا هم لا تثبت الكفاره على قول بناء على عدم تكليفي هذا الذي قلنا له حديث رفع القلب جيد قررت كلام <تصفيق> لا كنت المقام الثاني في عرض الأدلة على عدم ثبوت الكفرات في مال الصبي. الأول التمسك بصحيحه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام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 عدة أقوال أو احتمالات أليس أن هذا اللسان كناية عن عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي قولا او فعلا فلا فعله محل لأثر شرعي ولا حتى عبارته موضوع لأثر شرعي ومقتضى ذلك بطلان ركوده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 أن كتب شرعي أخذ في موضوعه العامد ناحو كفاره الإفطار في شهر رمضان او كفارات محظورات الاحرام او كفاره حنث الناذر او ثبوت القصاص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 ولا اقال وبناء على هذا المفاد يتم الاستدلال في الروايه على عدم ثبوت الكفارة في مال الصليب لأنها أثر لفعله عندي المعنى الثالث يأتي الخلال